دين عليكم بالله لا الله الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اينا خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهداه هدا محمد صلى الله عليه واله وسلم وشغل الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار كنا خذنا في ماوي الماضي شرحا قول المؤلف ايها الجبون صلى الله تعالى عليه في تاليفه للكلام أنه قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع شرحنا هذا ومفهوم عندكم ها مفهوم هل واحد عنده إشكال في تعريفات اللي ذكرناها في معنى الكلام لغة أو معنى اللفظ معنى المركب معنى المفيد ومعنى الوضع اللفظ. في واحد عنده إشكال في اللفظ مفهوم عندكم الله معنى المركب مفهوم مفهوم ما به لم تفهم لم تفهم مقصده المقصود بالتعريف المقصود بالتعريف المركب الإسنادي الذي فيه إسناد وصف أو حدث أو فعل جاء زيد وعمر عالم وفي المسجد الطلبه والمراه في دارها والمسجل يشتغل والشيخ يدرس والطالب يسال عنده فهذه كلها عباره عن ذوات اثندنا لا ماذا لا اسند اضفنا استند على الكرسي ارتكب والتسق صار مضافا له استند له هذا المعنى القريب اسندنا أضفنا قربنا واضح لفهم الأخاني عبد الإله فهمت عبد الإله هذا هو التركيب الإسنادي هو ماذا إضافة صفة لذات أو حكاية فعل عن ذات ونحو هذا كله دائران لأن الكلام العربي كل ما نتكلم عباره عمله جمله اسميه وفعليه او شبه جمله الله ربنا رب. جمله اسميه يعبد المسلمون ربهم جمله فعليه في مكه تقام شعائر الحج شبه جمله جار ومجرور فهمت هذا هذا طيب المركب المفيد مفهوم بالوضع مفهوم طيب قال بعد ذلك المؤلف في تمريناته بعده في تمارينه تمارين توجد ولا لا توجد أسئلة طيب التمارين موجودة في الكتاب شخصيا المؤلف توجد تمارينه في كل درس حتى ما نقول ما قلت ليش ولا ما لبليش كل درس فيه أسئلة أريد أن تفتح الأسئلة يجاب الاسئله الأسئلة في كراس خاص يسميه كراس الأجوبة على أسئلة جحسةنية حيث قال جدول قارضيّن الاسم والفعل والحرف من هذه في هذه الجملة أو في هذا الكلام جدول الكلمة نورها كذا اسم كذا فعل كذا حرف. أو تسوي جدول فيه ثلاث خانات اسم فعل حرف توضي الكلام حيث الاسم تكتب في خانة الاسم والفعل واضح هذا في كل درس في كل درس إذا كنتي يصعب أن أراجع الدراسة وراجع إذا كنتم يصعب فناخذكم بالأمانة ما معنى بالأمانة يعني أقدر واضح لنادسة لكن جاء مر حستين ثلاثة نطلب الدراسة من قسم مريد لكل حدث الحديث طيب قال بعد ذلك وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء بمعنى الكلام أقسامه كم ثلاثة كل الكلام الذي نقوله هو ثلاثة أقسام يا اسم يا فعل يا حرف واضح كيف عرفنا هذا التقسيم كيف عرفنا هذا التقسيم عرفناه باستقراء كلام العرب إذا تتبعنا كلام العرب وجدناه لا يخرج عن هذه الاقسام الثلاث وعرفناه بطريقة أخرى أيضا ما هي ومن هذا عرفنا الكلمه اما عندها معنى في نفسها لها الكلمه لها معنى في نفسه. محمد يفيدك معنا ولا لا؟ يحمد. مراد يحمد. تفهم معناه ولا لا؟ يحمد من الحمد. يعني قليل معنى الشكر تفهم أنه لا إذا هذه لها معنى في نفس يوم ماذا أين ذا أو ليس لا ليس ما لها معنى في نفس بل دلنا لغيرها لما قلت من تفهم فعلا لما أقول خرجت من المسجد فهمت معنى من أي أن بداية الخروج واضح؟ بدأنا بدأنا دروس الفقه من كتاب الصلاة يعني بجاء البلء أول الظروط من كتاب الصدر هذا هذا معناها في غيرها يعني لا تستطيع هذه هذه الحرور لا تفهم إلا إذا تعملت في الكلام فيكون أنت مانا فيمت بدلا طيب إذا هذه لها, لها معنى في نفسها هذه اللي ليت لها معنى في نفسها لها معنى في غيرها طيب هذا محمد في الماضي محمد وفي المضالب محمد المستمر محمد لها علاقة بالزمن ليس لها علاقة بالزمن ما هي علاقة بالزمن الزمن لا دخل له فيها فهمتم و يحمد شوف المضارع نقول محمد يحمد وفي الماضي ماضي، وقول حمده وفي المستقبل سيحمد، وإذا أمرت قلت احمد أو احمد احمد الله احمد الله تغير لم تغير، إذا له علاقه بالزمن جمل ولا لا. عندو أم عنده خلاص ما لها معنى الا بغير فالاول لا يرتبط بالزمن سميناه اسمك والثاني لا يرقى بالزمن سميناه والثالث ما هو هذا ولا هذا موجود في الطرف في طرف القسمه فسميناه حرفه لأن الحرب بمعنى الطرف كما النشيد واضح نعم نعم فهمتوا من لا التقسيم فهمتوا من فهمتموه ما نشكل عليه التقسيم. لا أحد وأقسامها ثلاثة أي وأقسامه الكلام ثلاثة طيب هذا التقسيم هل هو تقسيم للكلام أو تقسيم للكلمة أو تقسيم الكل إلى جزئيه وتقسيم الكل إلى أجزائه هذا يعني كلام ليس محله الآن لا لا بعد دراسة هذا المجل تقرؤون الحواشي تعرفونها مثل هذه التفصيلات وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جانبا فأما الاسم الآن ماذا هذا اسم وهذا فعل وهذا حرف كيف نعرف ان الاسم هذا حرف وهذا فعل كيف نعرف ما هو السبيل إلى الاطلاع على كون هذا ذاك اسم وهذا فعل وهذا, فعل وهذا حرف أيها هدا... هذا تعريف واضح ولكن له ماذا له أدامة اقسامه اسم وفير وحرب جامعه معرضه اول الاسم مأخوذ من الوسم وهو العلامه او من السمو وهو الرفاه والعلو من الوسم بمعنى العلامه نقول وسم الدابة صيغة فيها بقى فيها علامة حتى تعرف تميز من غير عند وادي هولك أو من السمو بمعنى العلو واضح هذا وانا محمد يعني هذا جعل إلى اسم عليا علامة اسم جويا ما لا عليا علامة أو من العلو يعني يسمى والاسم فيه نوع يعني أرفع من المكان ليس كالألقاب ليس كالألقاب الألقاب قد تكون فيها ذنب وقد يكون فيها مدح الاعرج ولا أمش والابرص او والأبرص أو زين العابدين ونحو هذا كذلك أجل الأسماء تكون فيها لكن ليش في ما حسن منها اللقب واضح؟ هذا من حين المعنى اللغوي ولا نطيف وفي الصلاح الصلاح النوحات ما هو الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها غير مقترنه بالزمن وعليه فهي إما إنسان كمحمد وزيد وعلي او حيوان كبقر وابل او نبات او جماد وهو مطلق الاشياء صحيح مفهوم ويدخل في ذلك الازمنه والامكنه كالصباح والمساء <تصفيق> صحيح. صباح كلمة ماذا هي اسم تدل على معنى في نفسها وتدل على ماذا على الزمن لكن اكتران هي مقتلنة بزمن لكن صباح هل يتغير تصريفها في الماضي والمضارع والأمر تقول أمس استفتيت الشيخ الفلاني صباح طيب الان اليوم صباحا اتصلت بالشيخ الفلان وبعدين ساتصل صباح الغدي بفلان تبقي صباح صباح هي زمن ثم هي تقبل علامات الفعل الاسم لا علامات الفعل كما سياتي يعني صباح اقول الصباح واقول صباحا صباح وصباح وفي صباحي تخلحها في الجر واضح؟ خلاف الفعل لا تقبل علامات الفعل لا نقول صباح أو قد صباح نعم <تصفيق> <تصفيق> فهمتم من اسمك؟ أعطونا عادله عادلة في واحد شمو من الناحيه الناحية أي اليوم طيب من شبهته به اسمك؟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 اسم نبات <تصفيق> العنى فاكى حيوان الأسم طيب الاسم واضح واخسامه اسم وفعل الفعل في اللغة هو القيام بشيء وفي الاصطلاح كلمة لها معنى في نفسها مقتنبة بالزمن إما قبل الكلام وهو فين الماضي او قبل الكلام في الماضي او اثناء الكلام وبعده فعل المضارع او بعد الكلام مع دلالته على الطلب وهو فعل الأمر وسيأتي أيضا سيأتي بيانه اكثر واضح؟ يعني قبل الكلام في زمن سابق هذا في الماضي في الحال أو بعد قليل هذا المضارع أو بعد زمن هذا المضارع والأمر في زمن بعد التكلم وفيه طلب تقول أكتب متى تكتب أنت بعد أن أتكلم اذا بعد الكلام وفيه معنى الإنزام طلب شيء صلي سبح احفر القرآن راجع الدروس ونحو هذا فهمتم؟ هذا الفعل طيب هات مثال على الفعل الماضي يا إسمك سامي هات مثال يا محمد سامي يعني ولا سامي بس tak tak nie, na nie, Na nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, شأ شألة شألة داخني كم؟ أكثر. المضارع يدرس، يأكل،, يأكل. يكتب، يأتي، سلام السلام، يجتهد، مراد. في المضارع يدخل. وفي الامر في الزام قم، اكتب. واضح؟ ستأتي إن شاء الله على المثال الحرف في اللغة هو طرف الشيء ومنه قوله تعالى ومنهم ومن الناس من يعبد الله على حرف وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قصة الخاضر موسى عليه الصلاة والسلام قال النبي الصحيحين فجاء طائر فحط على حرف السفينة حرف السفينة أي على طرفها وفي الاصطلاح الحرف كلمة لها معنى في غيرها لا في نفسها لا في نفسها واضح ومن يتكون من, يتكو من, من, يتكو من حرف واحد من يتكون من حرف واحد مثل الواو والنون الواو واللام واو العطف لام الجر كاف تشبه باء الجر فاء العطف ومنهما تكون يتكون من حرفين كمن وعن وفي ومنهما يتكون من ستة حروف كإلى وعلى ورب ومنهما يتكون من أربعة كلا هل صحيح لا ها لا يعرفها ومن هو يتقوم بخمس حرف ك لكن لكن خمس حرف خفص واضح طيب ما كان على حرف واحد نقرأه باسمه لما تقول الباء باء حرجر لا تقول ب حرجر مش تقول الباء حرجر ما تقول و حصعف تقول الواو حصعف الفاء حصعف واضح إذا كان على حرف واحد إذا كان ثلث أحرف الزيادة تقرأه بلفظه تقول إلى على لكن لكن ليت لعلّ إذا كان حرفين الصواب أنك تقرأه بلفظه ليس باسمه مين اسم المين من اسم الحرفين ميم نون الاسم اسم الحرفي ميم ونون واللفظ تقول من هنا قرأت باللفظ لا بالاسم صحيح واضح نفس السلام غيره مراد شويه يا شب واضح جيد طيب هاذي ما نشتكي بعدين ان شاء الله تعالى يعني الحروف نعم <تصفيق> في جراسة في المدرسة إذا نفت الأستاذ نوضي من الحالي تم ثم حالي السبورة بإحسسر لكن قلنا ايوه و ومي دعني او داك. هذا عنده اسم ما اسم هذا الحرق مراه؟ الحرق واسمه هذا واسم واسم اسمه هذا ما اسمه هذا؟ آلف هذا آلف وهذا بأ وهذا واو هذا واو لكن لفظه ترفض به و هكذا جاء زيد و عمر لا تقول جاء زيد و عمر و هذا وهذا لسم الاسم, الاسم تسميه و والضبط تقرأه على موارك تقول و إذا كان الحرف فيه واحد بس نقرأ نسميه لا الحروف نسميه تقول واو حفظ فاء حفظ الباء حفظ اللام النون الكاف حفظ تمام اذا كان ثلاثه بالزياده نقلب اللفظ هذا قل كما هو لا ع لا ماكين لا ها لاكين إذا كان حرفين نقرأه باللفظ نقول من في عن لم لن أو ما نقول ألف و فاء ثائية ميم نون خطا فهمتم؟ جيد وأخ شا اسم وفعل وحرف جاء المان فأما الاسم فيعرف وإلى وعن وعلى وفي ا ل و ظي و واللام ف حروفها ها والباء وحروفها قسن وهي الوان والكاء والباب تمام؟ هذه يعرف بها الاسم كيف تعرف ان هذه الكلمه اسم علم هذه يا مراد علم كيف اعرف انها اسم ولا فعل حرف هذا ضروري اذا بتفهم هذا لماذا لانه سياتينا في الاعراب ها في الاعراب كيف نعرف عندنا مرفوعات عندنا منصوبات عندنا مجرورات هذا المرفوع والمنصوب والمجرور الفاعل المفعول به المرفوع الفاعل هذا هذا وهذا عندنا فاعل والنبتدخ والخبر واسمكانه وخبر إنه ها هنا إبن والتوابع هذه مفوعة هذه أسماء هذه أسماء فلا تأتي إلى فعل وتقول فعل الفعل لا يكون فعل فإن نالفة تؤكيد الإسم والفعل والحق ضروري للدروس القادمة يا شبه تعالى صحيح عندنا علم كيف نعرف انها إسم؟ نقول هل تقبل الصار أي جذب؟ نقول وما أوديتم من علم أو ما أوديتم من علم إلا الشيء القديم من علم الجذب دخل ولا ما دخل؟ ها في جذب ولا فيش؟ خبط هذا يدل على منش. التلوين علم من شو؟ التنوين وش ايش هو التنوين باختصار بعدين نذكر ثاني فتحتين ضمتين كصد هذا هو عمودي الف واللام العلم نور يقبل الجماعه يقبل حروف الخوف ها من من العلم وبالعلم واجتهد في العلم ادخل هون وحروف القسم وهذه سيتقصد لانه القسم لا يكون الا بالله عز وجل مفهوم هذا طيب ننتقل حين المثل قال تاء المدس فيوضع بالخفض الخفض علماء الكوفة يعبرون على الكسرة التي تحديدها يحديد حرف الجر يعبرون أي بالخفض يقولون الخفض وحروف الخفض هذا تعبير كوفي وهذا يدلنا على إذن أجرهم شار على مذهب الكوفي إذا هذا الدليل الأول ستأتينا مجموعة من الأديلة في المثل يستدل بها على أنها من جروم سار على مذهب الكوفيين، فاذهب فتجمعونها هذا أذن الأول. تأتي ديال الله رضي الله ما هو الخفض هي حركة تلحق آخر لسمه. الخبط حركة تلحق آخر لسمه. لأثر العامل. علامته الكسرة أو ما ينوب عنها. اين طيب التنوين هو نون ساكنه تلحق اخر اسمي نطقا لا لفظا نطقا لا خطا لفظا لا خطا نطقا او لفظا لا خطا من غير توكيد الحين هل هذه هي كيف التي كيف كيف هي المساعده التي تكون هذه هكذا المساعده التي تكون هذه هي المساعده صح ولا لا تلحق آخر الإسراء ليس الوسط أو في البدارة تنطق ألتقناها لكن ما تكتب لها مثل لا تكتب لغير تدوين لغير التوكيد ليس التوكيد لأنه عندنا التوكيد لأنه مثلا ما أقوله ليس جنلا ولا يكونا من الصليب ولا يكونا من الصليب. تجد هذا. هذه أقواله لا يكون نم لا يكون نم نن توحي. ليشجنن فقيلة شددة ليشجنن فقيلة أردت أن تؤكد الفعل ولا يكون خفيها ساكنا غير مشددة هذه الخفيلة كيف تكتب تكتبها الطريقة ولا يكون نن لما تنقطع ليكون نن هذا لا تسميه هذه نون توكيت خبيها والقائد الإمبرالية تفضلنا إلى أن نسمع وهكذا وهذا في القرآن نون توكيد الخبيها إذا كان قبلها فتحة قديم في ولا تعتبر سنينا واضح طيب لا هو سني الخلاص ما هو سني الخلاص لا هو سني فتحتين، غمتي، تصل. هذا هو. هذا ماذا؟ هو التنوين. سأمثل الآن هنا. أي؟ وحروف يوضع بقصد التنوين. ودخول الالف واللام هذا الموضع الثاني يستدل به على, على مذهب الكوفيين لأن عند الكوفيين حرف التعريفي هو الالف واللام والصواب أنه اللام فقط والهمزة الأولى همزة وصليه عند فيا حرف في التعريف هو واللام وصواب انه اللام فقط والهمزه الاولى همزه وصل جاء بها لإيقاف جرس الجوال. أيوة. مهمة الوصل جاء بها لإمكان النطق بالساكن. واضح يعني كيف نعرف الاسم علم نقول العلم كتاب الكتاب جرس الجرس واهل مجر بالخوض والتنوين ودخول الالف واللام إذن نقول دخول اللام نعم التعريف فقط وحروف الخض الكلمه اذا صح ادخال حرف الخفض عليها فإننا نستدل أنها أنها اسم وحروف الخفض على تعبير الكوفيين وعند البصريين حروف الجر هذه حروف تدر لها معاني نبدأ ونذكر لها معاني يعني أشهر المعاني تقريبا وإلا فتتناوب في معانيها وتكثر معانيها من ابتداء الغاية من ابتداء الغاية هرجت من البيت من ابتداء خانها وإلى تقول كما قال عز وجل سبحان الذي يسرا بعبده من من المسجد الحرام بداية الإسراف من المسجد الحرام شو المقصود المسجد الحرام المسجد جاءه دبرين وانفلق السقف ونزل إليه وخرج به وذهب وأشربه إلى بيت المقدس. ويدل على أن مكة أو البيت الحرام يطلق على المسجد ويطلق أيضاً على مكة كلها وإطلاق المسجد الحرام في القرآن جاء على أربع معاني ومنها هذا مكة كلها. يعني بداية الإصابة كان من الحرام إلى تأريض انتهاء الغاية. نفس الايه الى المسجد الاقصى انتهاء الاسراء كان الى المسجد الاقصى بخلاف العروج المعراج الصعود في السماء عرج إلى نصر من وإلى وعن تفيد المجاوزة والفصل وهم عن ذكر ربهم معلضون عن ذِكْرِ انفصلوا عنها جاوزوه واعرضوا عنها وانفصلت عن عني وكسم اي جاوزته من وإلى وان وعلى على تفيد العلو والارتفاع الرحمن على العرش استوى بمعنى على وارتفع كان على وتبين من وإلى وأن وإلا ورجعته السنة والجماعة إثبات استواء وعلو الله رعاه تعالى على عصر وارتفاع من وإلى وأن وإلا وفي تفيد الظرفية. ما ولا بما تدخرون في بيوتكم في بيوتكم اي ما تدخرون اكل في بيتكم في الضرر في البيت او ضف الزمان تعرج اليه الملائكه في يوم كان قدره ان في يوم وربا وجود ربا والعلا ها يعني ذكر تفيد التقليل قله الشيء شلة الشيء المعاني الحروف هذه واضحة أظن يا جماعة المعاني الحروف هذا واضح في التقليد كانت تقول رب بليد ينجح رب بليد يعني ضيق الفهم البليد الذي ماذا ما يفهم وما يستطيع الفهم. ويعني نحو هذا ينجح يعني في اختباره وقد تفيد التكسير الحياة قد تأتي للتكسير قد تفيد التكسير رب حامدي فقه إلى من هو أفقى منه هذه التقليد في أوروبا ويفيد الإرساق والتبعيض. قال تعالى: فكلنا ببعضها. كذلك حين الموت لكم أعياد لكم تأكل فكنوا نضربه ببعضها يعني ببعض هذه البقرة التي ذبحته ويقال من شرق قوم إن الله أرسل من جلهم بقرة يعني هذا الميت من إسرائيل الذي قتله إخوته أو أهمامه أو غير ذلك من مرض تفسير حتى يعرف الله زوج أو حين موسى ان اذبحوا بقرة واضربوا هذا الميت ببعض منها اي بجزء فيحيئ ويخبركم من قتله وثم يموت اكسة معروفة فقلنا اضربوا ببعضها الباء هنا تفيد التباز يعني بجزء منها واضح او الارصاق لقوله تعالى فمسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم وارجولكم وفي قراءة ارجولكم ومسحوا برؤوسكم بالرأس أي أن تمسك اليد بالرأس وقال بعض العلماء الباء هنا للتبعيض والمعنى المسح لبعض البقس وهو قول الأحناف قال إذا مسح ببا فجاس وعند الشافعي لو مسح على شعرات وهو ولى عند الحنابلة وعند مالك ان المسح يا القطعه ثم يرجع وهو السنه وهو الصحيح ويختصر على مسح جزء منه فقط اي يجزي عند المالكيه ولا ما يجزي عند جمهور المالكيه كما نقل ذلك النقاش هنا افاد البعض وامسحوا برؤوسكم على قول بعض العلماء يعني ببعض الراس بجزء منه والباء تمام واضح والكافر يفيد ماذا يعمل الجر ويفيد التشبيه انما الحياة الدنيا انما متاع الحياة الدنيا يا... لا نعم كما تامن الدنيا لائب ولهم وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كما زرع كما تري غيث كما ترى زرع زرع اخرج جناباتكم ثم هيجت ثم يكون نعم وكذلك مثلهم كمثل الذي استوقد نارا كمثل غيث اعجب الكفار نباته كمثل أعجب الكفار نباته هناك قالوا مثلهم كمثل الذي استوقد نار إن مثل أيش عند الله كمثل آدم خلقه من تشبيه وزيد كالاسد في القوة ها وفلان كالبومة دقة النظر في نظري مثلا هذا، والكاف ها واللام اللام حفجر اللام حفجر ماذا يفيد يفيد الملك تقول القلم لزيد أي ملك له لله ملك السماوات والآخر. لله ملك السماوات أي تفيد الملك وقد هنا متى تفيد الملك إذا كانت بين ذاتين أحدها يعلم والآخر لا يعلم القلم لزيد القلم يعلم ما يعلم إن هذا التعبير بالعلمي أفضل من التعبير من العقلي. من يعقل ومن لا يعقل. واضح لما نقول مسجد البيت لله أو الملك لله لا نقول الملك لا يعقل والله يعقل هذا الوصف غير وارد في الكتاب والسنة. فنقول يعلم ولا يعلم. إذا كانت اللام بين اسمين أحدهما صور في صفة العلم دون الاخر فان هذا الاضافه اضافه ملك القلم لزيد يعني ملك له القلم لا يعلم وزيد يعلم واذا كانت بين معنى وزاد فتفيد الاستحقاق الحمد لله رب العالمين اي انه استحقاق انه وجد يستحق جميع المحامد اسمعنا وذات اسمعنا يدل على معنى يدل على صيفك واذا كانت بين ذاتين كل منهما لا يعلم هذا يفيد الاختصاص مثل الحصير للمسجد اي خاص بالمسجد نعم قلنا انت وحروف نعم ذكر وحروف القسم يعني التي يحلف بها وهي الواو والتاء والدال فأما الواو فلا تدخل الا على نسب الظاهر يعني لا تدخل على الضمائر لا تقل وهو قل والله والله والذي رفع السماوات بغير عمد والذي فلق الحب وضرب النسمة والذي نفس بيده لا ومقلب القلوب هذا الذي كان يحدث به النبي صلى الله عليه وسلم تدخل إلى اسم ظاهر بين الله إلى آخر ما ذكر. الواو التاء لكن وتدخل ايضا على اسماء اخرى والبلد والعصر والروح والطول والليل والشمس لكن القسم بالمخلوقات لا يجوز بالنسبه للمكلف والله عز وجل يقسم بما يشعر ليس لما يفعل هم يسألون والله تعالى يحلف بما يشاء وحلف الله عز وجل بهذه المخلوقات له فوائد فكرى بعض أهل العلم ومنها أن يكون المشركون يشككون في الشيء فيقسم الله عز وجل به ياسين أو أن يكون المشركون يعظمون الشيء فيقسم الله عز وجل به بيانا لأنه ليس بعظا منه الزوج والنجم إذا هو النجوم المشركون أو أن يكون المشركون يعظمون الشيء فيقسم الله تعالى به على أنه هذا الذي تعظمونه ويقول الله عز وجل يقسم به فهو مالك له الله تعالى مالك له فإذا كنتم تعظمون هذا فكيف بمن خلقه هو أعظم فالواجب أن سبحان هذه بار من فوالد ذكرها للعلم في القسم والقسم بغير الله هو بالحق الإنسان المكلف لا يجوز قال أنه سلم الحالة بغير الله فقد أشبت فيه وقد كفر لا تحرف بالآباء ولا بالأجزاء نعم والتاء التاء حرف قسم مختص باسم الله باسم الله تالله فقط لا يقال تالرحمن تالاله تالرزاق تالرازق تالرحيم او تبطور بش بالله تاللهي. كما في شرط يوسف كالله تذكر تذكر يوسف تا تكون حارة او تكون من وأما الباء فتختص التاء ايضا التاء تختص باسم الظاهر الله فقط الباء تختص باسم الظاهر وهو الله بالله وتدخل على الضمير ولكن إذا كان الضمير مقصود به المخلوق فلا يجوز القسم بالمخلوق فقولك بك لا أضربن أو لا أفعلن بالكسور كذا وكذا فالكاف راجع للمخلوق والقسم بالمخلوق هذا جائز ومن لك ما إلى الله عز وجل فتقول به لا أفعلن كذا والهاء يكون راجعا على الله عز وجل وذكر في سيح الكلام فلا بأس هذه هي حروف الخوض واضحة فأخشام الكلام ثلاثه اسم وفعل وحرف جاء لمعنى فالاسم يعرف بالخفض والتنوين وحروف الخفض ونقول الالف واللام وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواء والتاء والبع واضح عجيب دعا أقول هل فكان فكانه عني محاري قال له نكتفي امتلأ الشريط فقال قطني مهل رويدا خدملأ تجوفي او بطني نكتفي بهذا الكثير في كفاية ان شاء الله طالب ضعبكم يقول اننا نمشي ببطء يعني هل نتم المتن ولا لا يعني ماذا من الحديث ان بصر صلح قال ليثمن ذا بالعرص او لغيره ليثمان ذا بالعرص فقال انت امامهم واقتدي عباتي واكتبي بعباتي يعني اشيروا على قدري وعاتائكم اشيروا على قدر الضائر وإذا شيء آخر ما لدي يعني. عندنا أربع حصص في الشهر تمام عندكم حصتين أطلع أربع حصتين أطلع شبائين يعني ما يمكن أن يتم أطلع ندرس ليه ممكن <أسياران> لا بد من العطف لا بد من العطف لا بد من الاطل. لا بد من العطف لا بد يعني بعد اسبوعين بعد اسبوعين كم صير اليوم الاربعاء اسبوع قادم 16 ها. يعني نقرأ نصف أبريل ما يجبون أربع ثمانية ثماناش ربعطاش أقصى شيء 16 حصه من عنده متن المختصر متن فقط متن الاجروميه فقط ها. 16 حصه 1 ثلاثة. أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة عشرة اثنا عشر ثلاثة عشر وراء لا بد في كل حصه ورق حتى نتيجه أما من حيث الإمكان. فيمكن ان اتمها حتى في اربع حصص ما في اشكال ويشئتم حتى في حصتين ليس الاشكال في ذلك او في ازياد سبتاشر حصة اتمها اقل منها اتمها ما في اشكال ولكن استيعاب الفهم يمكن معظم. ما ماذا؟ كيف؟ نزيدكم هذا الصغير <سؤال> عبدالسلام هو أعلم بحاله هو أعلم الناس بحاله بالنسبة لكم يعني سوايك عبدالسلام مستطيع إلا له هذا الوقت نزاع نأخذ ساعتين نأخذ ساعتين طيب يوم الأحد، ها؟ يوم الأحد، طيب يوم الأحد قبل قبل الآخر. ها؟ يوم الأحد قبل القسم الآخر ساعة اجمعهم تنين ونص معن ونص. مبدأنا لكم ساعة واحدة. مبدأ ساعة واحدة يأذن لما تكمل صلاة نصله وبعدين نرجع. واحدة، اثنين، تمام؟ وإن كان من الأوائل هلا هؤلاء هؤلاء يعني يأخذون أطلها حس أسبوعين عندهم ساعة ونص مرتين يعني ست توي ست... أسبوعين كل أسبوع يعني أسبوعين كم صلاة ست ساعات؟ وأنا قلت لابد أن نستدرك ست ساعات هذه سنستدرك معاهم هذه الست ساعات بأن نبدأ يوم الأحد الدرس على الساعة 20 عوض 20 ونص ويوم الاربعاء الساعه 8 عوض 8 ونص يعني ما نبدأ الواحدة نقرأ ممكن ونص طيب نحاول إن شاء الله تعالى هو ما يمكن مستحيل الله مستحيل الله عز وجل يعلم لكن نحاول فكذا حتى ما ما تنسكنش <تصفيق> بالوعد والكلمه نزيد حصة في الأسبوع لكن تكون بحسب ما يتيسر إذا تيسر بالأحد زي نعم. لم يتيسر بالأحد بالأربعة لم تتيسر بالأحد بالأربعة لستدرك أسبوع الذي بعد المهم الحصة تستطيعون ومثبتونها زائدة إن شاء الله تعالى لا يشتال في ذلك لا يشكال إن شاء الله نشاء الله عز وجل في شؤات نعم أيوة. المسجد الحرام يجري القرآن على معاني غضاء قوله تعالى <تصفيق> سبحان الذي يسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى هذا يقصد به مكه كلها ويقصد به المسجد نفسه المسجد نفسه ويقصد به المسجد وما حوله يعني تقصد الكعبة وتقصد الكعبة ويقصد الكعبة وما حولها ويقصد المسجد وما حوله ويقصد مكة كلها مكة الحرم كله يعني من أطراب مثل الآية سبحان الذي أثر بعديه ليلا من المسجد الحرام ومثل الآية يا يورد العينو إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا ما المقصود؟ دخول مكة ولا المسجد؟ على أنها نفتة المسجد الحرام هو مكة وعلى المسجد فالمسجد وعلى أن المسجد حوالي فالمسجد حوالي مفهوم دخول مشركون دخولهم للمسجد ما يجوز دخول المسجد والحرمين فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا المقصود هو المسجد أو الحرم كله كيف المسجد وكيف الحرم الذي هو معمول به الآن الحرم كله لا يدخلون مكة لا يكون مكة اصلا كلها لا تقتلوا الصيدة الآية الأخرى لك تدخلون المسجد الحرام ان شاء الله همنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافوا والمقصود به المسجد نفسه يعني الطواف وهذا الذي الفتح الذي كان بعد صلح الحديبيه فضم ايقانهم الله عز وجل انهم يطوفون بالبيت تقريب هذه المعاني هذا ما أستحضر من الآيات وهي هذه المعانية الأربعة واضح ذكر كثير من العلم وذكر بعض الشيخنا الوائي في شرحه لبجاية المجتعي مرّينا على الموضع هذا فذكر لنا المعانية الأربعة والله اعلم خلاف بين أهل العلم أما المسجد الحرام فتضع فيه الصلاة، وأما هل المقصود مكة كلها؟ فهذا قول كثير من أهل العلم، وقالوا فضل الله واسع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلَّتُ في مسجد هذا خير من الصلاة إلا في مسّي واحد، إلا في مسّي واحد، إلا المسجد الحرام، وفي دواية المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، فقالوا الحرم كله يعني مكة كلها. لكن جاء في روايه لمسلم صلاة في مسجد الكعبة بمئة ألف صلاة فصار هذا يقيم والمقصود بمئة الصلاة أي مسجد الكعبة وما حوله أما المساجد مكة لا يتضاعف فيها الصلاة هذا الأقرب للصلاة وبعض أهل العلم يقولون لماذا بمئة ألف صلاة حتى في المنز أخرى وهو قول شيخنا عبد المحسن العباطه انه قال بهذا او في زعم النساء قال بهذا ويعني يرجى العموم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد